الشيخ الالباني واللي هيقول مين؟ الشيخ الالباني طبعا مهما كان امام بس مع الصحيحين تلقين اتعصبت عليكم الصحيحين ايه من سعجبك الصعيد؟ طيب حد يقول بعد الصحيحين حاجة؟ بعض المحقتين يقول رواه البخاري ومسلم وهو صحيح رواه فلان في السلسلة كذا يقول انه بيبقى كتاب علم يبقى الواحد نفسه يعمل حاجة يعمل ولا إمامة عاجز عن ركوع والسجود أو قعود إلى مثلها أو قيام أي لا تصحي إمامة العجز عن القيام لقدر عليه الإمام الحي أي الراتب المسجر المرمى كأن ذا كله ماشي. طيب فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتلى أي حصلت له علة عجز معا عن القيام فجلس أتم خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفاه قياما متفق عليه عن عائشه وكان ابو بكر قد ابتدى بهم قائما كما اجاب به الامام يعني الامام احمد رحمه الله اجاب بهذا عن ايه عن قوله بان هم جلسوا بجلوس الامام في احدى الروايتين عنه ما هو قال وتصح خلفه وقيامه انما ايه عن الروايه دي بان ده كان اللي يبتدأ قائما وبعدين يجلس يكملهم قيام وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله ولا تصح خلف محدث حدث أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك لأنه لا صلاة له في نفسه فإن جاهل هو أي الإمام وجاهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده يعني طبعا ما مفروغ منه المأموم وحده الإمام بس أألك لحد يفتكر أنه الإمام كمان إمام مش قلت صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنوب بالقوم عاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن حسين الحراني عن البراء بن عازب عايز ايه دي سؤال يعني دي مش ده حق تكتب الاسئله عشان ما يقراليش حاجه هو مش عارف وصلاته بطل ايه التعارض في كده يعني ها؟ مش عارف امتى لا قياس مع النص مش عاجبك النص عايز تقيس يعني كلام النبي مش, مش اللي هو يعني يقول اذا صلى الجنب بالقومي اعاد صلاته يبقى ده جنب وبعدين صلى باللي صلى الله عليه وسلم ولم يعيد ايه اللي مش عاجبك بقى في سنه النبي ده ولا ده هو كده كده جاي يعني بس واحد فيهم اللي تاخر بيه عن الحاجه المعينه ها ماله حديث ايه ده اوجه نقول ونقف في مجلس اللي قبلها وجهل الماموم دي غير معفوعه عنها دي مع آ... مش دي معفوعه عنها ماشي ده هو ممكن ده صوت الماموم ده من بدات هو الامام يا قولين للعلماء انا باخطا ولكن طبعا الاكثرين على انه تصح الايه هنا ظاهر اختيار الايه في المتنجس انه فان جهل هو اي الامام وجهل الماموم حتى انقضت صحه الصلاه وماموم وحده هو محمد بن حسين الحران عن البراء بن عازب وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفه وإن علم معه واحد أعاد الكل وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شكة في إخلال إمامه برقن طبعا أو شكة دي المفروض تتفصل لأنما توصلها كده تبقى أو شكة يعني ما يحصل فيه الالتباس يلزم فيه الاحتباس لازم تحبس ده عنده او شك في اخلال امامي بركن او شرط صحه صلاته مع بخلاف ما لو ترك سترته الستره طبعا مش اللي بيحطها قدامه اللبس يعني او الاستقبال لانه لا يخفى غالبا وإن كان أربعون فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما على القول أنها لا تصح إلا بأربعين هنا طبعا بقى يعني الإمام تبين بطلان صلاته والمأموم ملوش دعوه لو المأموم أيضا تبين بطلان صلاته يعني صلاة المأموم برضو الإمام ملوش دعوه وصلاة كل واحد صحيبة إن كان واحد بس مأموم وراء إمامه وبعدين اتضح بطلن صلات احدهما اثناء الصلاة تبقى مشكلة عندهم شوي لزيك قال حتى انقضت صلاة هل التاني تبطل صلاته معاه ولا لا ده اللي فيه الخلاف مسألة بقى النجاسة فيها يعني خلاف على اوجه متعددة علوش مذكور هنا ولا لا ها ايوه يعني قصدي بالنسبه ل الامامه يعني طيب هو اختار هنا في مساله الجمعه انه اشترط لها 40 وده في خلاف ايضا 40 و12 و, و وأي عدد تحصل به الجماعه ولا تصح امامه أمي كده صح أمه مالهاش دعوة بالفقه تبقى إيه إمامة إيه أمي, أمي. منصوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها وهو أي الأمي من لا يحسن أي يحفظ الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم بأن يضغم حرفا فيما لا يمثله أو يقاربه وهو الأرق في الأرث اللي هو يعمل إيه؟ في لسانه رتة أي في غير موضع الإضغام قيل وقيل من يبدل الرأ بالياء وقيل من يلحقه رتج في كلامه وفي المذهب والذي في لسانه عجله تسقط بعض تسقط بعض الحروف وكذا الكن لا تتبين قراءته شوف في ابن الرطج تكره إمامته ده بالاتفاق وتبطل إمامته عند بعض اهل العلم لا تصح إمامته تبطل يعني لا تصح ما لإيه ما تصحش ولكن على قاعدة شيخ الإسلام ومن أخذ بها كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته ولكن قد يكون إيه مع الكراهة او مع الحرمة او بغيرهم يعني على حسب الاحوال امم قاري عندنا بس الاحتياط في المسائل وما ينفيش صحه الصلاه صحه الامامه تنفيش الكراهه م? ها ها اقتجن الباب اغلقها يريج على القارئ على ما يسمى فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب وكذا ارتج عليه يعني ما يقدرش ينطق بعض الحروف أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ كمان يبدله الرأى غينا الألثغ اللي يبدل حرفه مكان حرف يقول مثلاً اللي إيه الراء يقول هذين أو يقول هياق وبعضهم خلى اللي يقول هياق في اللي إيه في الأرت في الأرتت يعني ألثق وأرتت بس أرتت عشان إيه أتغمى التقين في بعض آه وإنما الألثق اللي يبدل حرف مكان حرف زي مثلا اللي يبدل الضاد ضاء ده ألفا ولكن يتساهل في هذه خاصة عند العرب فقط أما غيرهم فلا يتساهل لأنه هم يعني يلحنوا هذا اللح ولا يستطيعون التفريق بين الضاد والضاء فيعني يتسهل شوي إلا ضد المغضوب عليهم والضلين بضاء إلا دي يعني دي مستثناء فلا يصير به أميا سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنا أو لا لأن كل منهما من طرف اللسان وبين الأسنان وكذلك مخرج الصوت واحد وقال الشيخ الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عدد كثير من الناس ففيه وجهان الثاني يصح إبقى الأول إيه لا يصح لأن الحرفين في السمع شيء واحد وجنس وأحدهما من جنس الآخر والشاب والمخرجين والقارئ إنما يقصد الضلالة المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع يعني لا يحيل المعنى المستمع يفهم وقال ابن كثير والصحيح المذاب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاضي والضاء لقرب مخرجيهما والحقيقة أنه يعني مقريبين من المخرج ولكن ينبغي عدم الخلط بينهما الظالين بالإطباق كذا والضاد بيخلي لسانه يلمس دروسه العليا مش سقف حلقه يعني برضو بيحاول يقرب لسانه من سقف حلقه بس يشترط انه يلمسهم الاسنان وده قرب المخرج اللي هو بيقول عليه يعني محروف الاطباق الاثنين ولا الظالم والتاني يقول ولا الظالم لا يعني هذا مما لا يخطئ فيه العرب فما تسهلوش فيه منما بقى طبعا إخواننا الشفعية وخاصة الإمامية منهم يهتموا أولا بالمسألة دي هيه هين معارفين طبعا الشفع اللي صلى ولا الزاجل فقاعد يقول إيه غير المغذوب عليهم ولا الظال فنزل على ظهره درب فالإمام جري وقاعد يقول آيا ظهري آيا ظهري قال لما كنت عطت دي مكان دي ما انت بتقول آه قال لما هذه مكانة تلك قال لما الظهره بقال آيا ظهري وفي الصلاة يقول ولا الظلين طب قول ولا الظلين وآيا ظهري يعني حتى الصح صح يا سيدي ايه هو اربع ايام لا متساهلش لان مفيش واقع مفيش سبب لل يعني للالتباس عليها ولا بيسمعوها ولا بيعملوها ولكن على كل حال القاعده انه من قرأ قراءه خطا لا يحيل المعنى تصح قراءه صعب ناله وما عرفش وما فهمش صلاته صحيح انما لو المعنى استحاله يعني حصل في ذهد المستمع معنى اخر في الحاله دي لا مش ده الشرط الوحيد ان كمان عدم الاخلال بالحروف المفككه الاخلال بايه؟ الاخلال بزياده او نقصان او تبديل معيار على المذهب على المذهب حتى لو حتى لو يعني هنا لو لو بدل حرف عن مين اللي اشترطه صفعية مهم مشترطين حاجات كتيرة والحنابلة قدامك هو إنما إحنا بنقول كلام شيخ الإسلام يعني في المسألة لكل حال مدام المعنى ما استحلش فقول كثير من أهل العلم أو على الأقل شيخ الإسلام وهو الواحد طبعا كثير من أهل العلم آه أو لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر قاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة إهدنا إياك تحيلها للتأنيث وأنعمته تخلي إيه القارئ هو اللي أنعم وأهدنا بقى تخلي إيه يبقى من الهدية أهدى يهدي أهدي قل له إيه؟ طيب إن عجز عن إصلاح أي حاجة من الحاجات دي يسمى أمي الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إما لعدم الحفظه مش قادر يحفظه إما إنه مش قادر ينطق فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبودة ونون نستعينة لم يكن أميا إلا بمثله يعني يبقى تصحي المنتمش وتصحي المساواتيه له ولا يصح اقتداء عاجزا عن نصف الفتحة الأول بعاجزا عن نصفها الأخير ولا عكس طيب ما يملوا بعض ولا اقتداء قادرا على الأقوال الواجبة بعاجزا عنها وإن قدر إيه اللي ده اللي هو ابتداء عجزة نصفى بالعالم نصفى الأخير لا فتصح لمساوته له هذا اللي فيها الإجماع عندما التانية فيها فيها الخلاف وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته يعني إلا بإصلاحه ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه ولا صلاة من ائتم به وتكره إمامة اللحان كثير اللحن الذي لا يحل المعنى فإن حاله في غير الفتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح وإن حاله في غيرها سهو أو جهلا أو لآفة صحة صلاته وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما والفأفاء الذي يكرره الفاء والتمتام الذي يكرره التاء وتكره إمامة لا يفسحه ببعض الحروف هنا كرر زود ما قال ليلش والزيادة أتى بالواجب وزاد عليه والزيادة غير متعمدة فتصح إمامته لكن تكره أن الزيادة نقص في المعنى وتكره إمامته من لا يفسح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يسرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص ويكره أن يأم امرأة أجنبيات فأكثروا لا رجل معهن لنهيه امرأة يكره أن يأم الرجل يعني امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق يكره برض كخلل في دينه أو فضله لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الأبق حتى يرجعوا امرأة باتت وزوجه عليها ساخط وإمام قومهم له كارهون رواء الترمذي وقلف المبدع حسن غريب وفيه لين حسنه الترمذي والحافظ وابن ماجب اسمد حسن قال فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهت في حقه وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما إيه الجندي يعني مش فاه طبع الحكومة إيه يظلم والجندي جمعه أجناد وجنود أعوان السلطان وأنصاره عساكره وتجنده صار جنديا إنما تصحي إمامته وتصحي إمامة ولد الزنا والجندي شوف جمعه به إذا سلم دينهم وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لأموم قوله صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى الظهر يوم خلف الظهر يوم آخر لا ائتمام مفترض بمتنفل على مذهبهم طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طبعا أي فيكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه وطبعا مجدال مقصود والله أعلم لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين فيصح وعنه يصح وفاقا للشافعين بصلاة معاذ بقومه العشاء وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة متفق عليه وفي بعض ألفاظ حديث جابر هي له تطوع يعني يصح بقى على المختار ويصح النفل خلف الفرد نعم. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما وعندنا يصح أيضا وعنه يصح ائتمامه من يصلي الظهر من يصلي العصر وغيرها واختراه الشيخ وغيره وهي فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل وتقدم بل هنا أولى لصحة الظهر خلف من يصلي الجمعة كما سيأتي يبا يصح كل يصح كل يصح وفيها روايات للإمام أحمد ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع فإن كانت إحدهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازات معيد منع فرضا وقيل ونفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى إنه طبعا خلف في الأفعال فيعني الأمر فيها طبعا مختلف شويه فيأخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر ده يخالفه في أفعاله كشفع كشفع وطر خلف تراويح حتى على القول الثاني شفع الوطر يصل للوطر ثلاث ركعات اثنين منفصلين وركعة أو عشر منفصلين وركعة مثلا فشفع الوطر ده يعني الجزء من الوتر اللي هو الزوجي لو صليته خلف التراويح ما يضورش إنما تصلي بقى واتر وشفق ده بقى اللي فيه ولكن طبعا كل ده جائز على المختار قال في الغاية شروط الإمامات ثمانية اسلام وعدالة يبقى هنا برضو إيه؟ كلام على الفسقة وعقل ونطق وتمييز ولكن التمييز لا صح إلا في الإيه إلا في إيه في النفلة المذهب يعني وبلوغ إن أما بالغا بالغا بقى مش بال بالغ في فرض نفس بين وبلوغ ان أما بالغا في فرض وذكورية ان اما ذكرا وقدره على شرط ركن مواجب واجب ان أما قادرا وتقدمت مفصلة موضحه والحمد لله رب العالمين trajes hit. ha ah. مع المسبوق مين مع مين؟ يعني ايه اللي فيها يعني يعني مأموم الماموم ورا امام يخلص ويصلي ورا الماموم الامام يصلي وراء المأموم عايز فيها بحث اعمل عملنا سكور النهاردة آه. الحمد لله عشان اللي بيعطلونا ويمنعوا, ويمنعوا التوفيق <تصفيق> ستة وتلاتين الحمد لله فيها سيني انا مسيني اه؟ مسئلة كثيرة وقليلة كل ده الإمام المتنجس دشيع ده ولا يعلم ما المختار التصح يعني ما يعرفش المختار بصالتك الصحة ولا لا في عدم المفتد ولكن ده بالنسبة له هو إنما نقول له بقى عيد صلاتك ولا لا هو طبعا هنا المسألة أنه اللي مش عارف لا تقليد ولا تأويل يعني ده الظاهر مش معناه أنه مش عارف يعني يعرف الحديث ومالوش تأويل ليه مسألة بحث يعني مش مقتنع بكلامهم فيها الحقيقة انه يعني لو لو كان يحمل على انه الجاهل طبطه لصلاةه ده فيها نظر يعني ازي كان قصده انه عارف الحديث وفهمه ومالوش تأويل ليه ولا تقليد بأدم مسلم أو يعني محت... احتماله قائم يعني كبير ها؟ اللي بيصلي المصلي أيهما أفضل إدراك تكبيرة الإحرام مع إمام أقل في اتباع السنة ولديه لسغة وقيل لنا صوفي مرس يقول له كافر أم إضاعة التكبيرة والصلاة ورأي الإمام المتبع للسنة حسن القراءة الأخير والله أعلم في رأيه أفضل لأنه لثغى وصوفي وحاجات السنة أفضل إلا إذا كان ده فيه مثلا أمره وناهي يعني فيه بقى واجب بتعمله وجودك في المسجد ده دعوة قال الفصل والوقف بين رأي المغضوب عليهم والآية التي تليها ولد ولد, ولد ضالين ايه اللي ولد ضالين دي ولا الضالين مش ولل وبعنين مفيش آية تليها مفيش آية بعد غير المغضوب عليها أم أنه يغير المعنى لا ما يغيرش المعنى على كل حياته الوقف هنا ما يغيرش المعنى لو مجتهد توصل لحق قطع عنده دون غيره فهل ينكر على مقلدي المجتهد المخالف له وكيف يبلغ أن يقنعهم بقوله وهم لا يفهمون مش هيقدر ان كانوا بيتبعوه ويقلدوه ويأمرهم بالقطع اللي عنده انما اذا كانوا لا يتبعونه ولا يصدقونه شملو السبيل يبقى يعني يهدأ بقى علشان ما ي... في صلاة الأخرص قد يكون له صوت لكنه لا يميز المخارج فمن صلى خلفه مش عارف ايه مع صوت لا تكبير سيسمع مثلا صوت صوتا لا تكبير يعني ما عنديش أنا بحث حكاية الأخرص دي اللي عد مهتم بيها يقول لنا نحاول نبحثها سال خرج الموضوع سؤال محط اقتناء النقف المذهب وضع في الاسواق وهل هو مطلب الذهب فعلا هو مجرد لون هو يعني بيطلوه بالذهب بس بطريقه بتبقى يعني يعني ذهب قليل جدا وبيتوزع طريقة كهربائية فبيغطي ويلون فبيباش في حاجة تقريبا على كل حال المموه بالذهب وإذا كان في الأواني فهو حرم باتفاق أما في غير الأواني ففي قولين لأهل العلم والأحوط ترك هذا لأن بعض أهل العلم استعمال أي شيء فيه ذهب لا يجوز دلوقتي في حاجات بيحطوا لها لون ميباش فيها دهب إنما في حاجات بيحطوا لها دهب فعلا بس بيبقى مثلا حوض مية وبيحطوا فيه دهباية صغيرة كده ويشغلوا الكهرباء فيحصل تأيون يعني الذهب الزرة الذهب دي بتبقى توسع كده فيقوم يدهن الحاجة كلها المحتوطة في الحوض وميبقاش يعني ما لو سيحته ميطلعش حاجة يعني وفيه طبعا غير كده يعني فيه الساعات بيبقى فيها دهب فيها كمية ياخدوها الساعاتية حطوها في حمد كابرتيك مركز الساعة تروح كلها تدوب ميفضلش فيها حاجة الا الاطار الدهب بس يوموا واخدينوا مستعملين مم اه الذهب والفضه الا ان طبعا الفضه ليها اشياء تباح بالنسبه للرجال اللي فيها التحل يعني كالخاتم ونحو امم احيانا مثلا حد يتازم على تحدي او الشوكه فيها مثلا في دهب خالص كده ما اعرفش بقى ده ذهب ولا لا في حاجات غاليه بتبقى ذهب فعلا وفي حاجات رخيصه بتبقى لون فعلا مش ذهب فا محاسب في مستشفى يقول من أطباء يريدون التهرب من الدرائب لأن الدولة تأخذ منهم 30 جنيه من لكل عملية جراحية حوالي في جنيه في العام والأطباء يرون أن هذا المال يؤخذ غير راجع حق هم بيخذوا بالألافات من المريض وهذا المحاسب يريد أن يعرف الحكم الشرعي لهذا الأمر هل يساعدهم على ذلك أم لا ما قلنا مسألة دي قبل كده أن في جزء مقابل خدمات وده مستحق إنما لو مش مقابل خدمات وظلم يبقى يجوز التهرب من الظلم أما التهرب من الحق لا يجوز ومن اللي بيقدر بقى الدرائب والاحتياجات يعني الاقتصادين الكبار بيبقوا عارفين الخدمات اللي بتؤدى ونصيب كل واحد منها وكده يعني بعد إذن فضيلتكم أدعو إخواني وأحبابي في الله إلى أن نقف مع أنفسنا التي تشتت عايز إيه تشتتت مثلا ونأستاء كمان وتبعثرت بالاحداث المتوالية وقد تكون غفلت عن الأصل الذي خلقت من أجله وقفة ترد إله الحياة مرة أخرى وقفة تجتمع فيها القلوب وتتآلف لنوري الله من الأخوات الصادقة التي قد تكون سبباً ليد العون والنصرات لنا يعني عايزين الأخوة وقفة نرجع فيها الواجبات التي ضيعت والأعمال التي أهملت فنجبر ما ضع مننا عذرا إلى الله سبحانه فمن رغب في هذا فليلحق بالركب ويحجز مكانه في اعتكاف إحياء القلوب ويتصل بأخينا أص آلف صاب دي هو واحد ثاني